وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوْعَضُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله إن يئسن من المحض من نساء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 سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أجْرًا أَسْكِنُوهُ مِن حَيْثُ سَكَنْتُمْ بِوَدْلِكُمْ وَلَا تضار. وَإِن كُنَّ أُولَات حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَوْفُوا بَيْنَ عَهْدٍ وَاعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ دَعُسَتْكُمْ لَهُ أُخْرَى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 وكأي من قضية عتت عن أمر ربها وغسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نترا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 قَد انزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يدخله يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 وقد أحاط بكل سيء علما